بوك تو سب سبعة, سبعة سيفاري الأعداد الأعداد ميكالكولاس أنا أعد أنا أعد, أنا أعد دو، ثري، واحد، اثنان، ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. ميكال كولاس ثري. أنا أعد حتى ثلاثة. انا أعد حتى ثلاثة. مبلوكال كولاس. أنا أواصل العد. أنا أواصل العد. بار، كرين، ساس، أربعة، خمسة، ستة. أربعة، خمسة، ستة. سب، أوك، ناو. سبعة، ثمانية، تسعة. سبعة، ثمانية، تسعة. ميكالكولوس. أنا أعد. أنا أعد. ميكالكولوس. أنت تعد، أنت تعدين. أنت تعود. أنت تعدين. ليكالكولوس. هو يعد هو يعود. لا اونوا واحد الاول واحد الاول دو لا دو اثنان الثاني اثنان الثاني ثري لا ثلاثه الثالث ثلاثه الثالث أربعة الرابع كوين خمسة الخامس خمسة الخامس ساس ستة السادس ستة السادس سيب اللا سيب سبعه السابع سبعه السابع اوك لا اوكا ثمانيه الثامن ثمانيه الثامن ناو لا ناو تسعه التاسع تسعه التاسع